ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم أتخذهم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون لا تجدن أشدن سَعَادَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا لِلْيَهُودِ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِيدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِطَّةً في ثين ورهبانا وانهم لا يستكبرون